بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم غلبت الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو لم يتفكروا أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 وجاءتهم رسل بالبينات فما كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركاء شفاع. وكانوا وكانوا بشركاء كافرين ويوم تقوم الساعه يوم اذين يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه فهم في روضه يحبرون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 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ثم إذا أنتم بشّو تتشرون ومن آياته أن خلق لكم من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 كهيفتكم أنفسكم كذلك كَذَلِكَ الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكوا المشركين مِنَ الذين فوَقُو دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّنَ النَّاسَ ضُغُونَ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ ربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم بالربا ليربوا وفي أموال الناس فلا يربو عند الله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 مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَtَعَلَىٰ مَا يُشْرِكُونَ ظَهَارُ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدٍ لِيُذِيقَهُمْ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِيْ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 ومن آياته أي يرسل الرياح مبشراتا ول يذيقكم من رحمته ول يذيقكم من رحمته ول تجري الفلك بأمره ول من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويرع له كسفان ويرع له كسفان فترغ الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون